بسم الله الرحمن الرحيم الحق من حق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكره وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة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 أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كابيه القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا.